حديث السادس عشر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستثر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة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 على الحال لفيه الثاني لا يستكر من البول بتائين اي لا يجعل سطرة تقيه من بوله وروي لا يستبرئ ايأتي تفصيل هذا الكلام يمشي باللميمة ينقل كلام الغير بقصد الاضرار فاخذ جريدة عسيب النخل الذي ليس فيه سعب فغرز بالزاي ورواه مسلم بالسين اي غرسا <سؤال> لو البخارة ايضا رواه كذلك ولست ادري ما عمل المحقق هنا لم يعلق على هذه المسألة وانا فهي في صحيح البخارة ايضا بالسين في رواية كمسلم قال ابو مسعود وموضع الغرس كان باذاء الرأس ثبت باسداد صحية كل النسخ اللي معاكم فيها قال ابو مسعود ولا فيه نسخ غير كده فمسعد مين بقى هيقتل طيب المعنى الاجمالي مر النبي صلى ومعه بعض أصحابه بقبرين فكشف الله سبحانه وتعالى له عنهما فراى من فيهما يعذبان فاخبر اصحابه بذلك تحذيرا لامته وتخويفا فان صاحبي هذين القبرين يعذب كل منهما بذنب يسير تركه يسير ترقه بعذب كل منهما بذنب يسير ترقه والابتعاد عنه لمن وفقه الله لذلك فأحد المعذبين لا يحترز من بوله عند قضاء حاجته ولا يتحفظ منه فتصيبه النجاسة فتلوث بدنه وثيابه والآخر شيطان يسعى بين الناس بالنميمة التي تسبب العداوة والبغضاء بين الناس ولا سيم الأقارب والأصدقاء يأتي إلى هذا فينقل إليه كلام ذات ويأتي إلى ذاك فينقل إليه كلام هذا فيولد بينهما القطيعة والخصام والإسلام إنما جاء بالمحبة والألفة بين الناس وقطع المنازعات والمخصمات ولكن الكريم الرحيم أدركته عليهم الشفقة والرحمة فأخذ ويقصد بالكريم الرحيم هنا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ جريدة نخل, جريدة نخل رطبة فشقها نصفين وغرز على كل قبر واحدة فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل الغريب عليهم فقال لعل الله يخفف عنهما ما هما فيه من العذاب ما لم تيبس هاتان الجريدتان اختلاف العلماء. اختلف العلماء في وضع الجريدة على القبر فذهب بعضهم الى استحباب وضع الجريدة على القبر لانهم جعلوا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا عاما والعلة عند هؤلاء مفهومة وهي ان الجريدة تسبح عند صاحب القبر يقصد العلة عند هؤلاء أي الذين قالوا بالاستحباب مدركة معقولة معلومة وهي أن الجريدة تسبح عند صاحب القبر ما دامت رطبة فلعله يناله من هذا التسبيح ما ينور عليه قبره يرأيكم في الكلام دا؟ هل هذا هو العلح في وضع هذه الجريدة؟ مبارك الله فيك الجريدة وغير الجريد كله يسبح رطبا وإيه وجافا وإن من شيء إلا يسبح بحمده فلماذا الجريدة إذن فيها معنى آخر هو إيه سيأتي البيان إن شاء الله وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية ذلك لأنه شرع عبادة وهو يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يثبته وإحنا قبل كده أن القعدة عندنا إيه لا تشريع إلا بدليل نعم أما هذه فقضية عين حكمتها مجهولة ولذا لم يفعلها النبس سلم مع غير هذين أو مع غير صاحبي هذين القبرين وكذلك لم يفعله من أصحابه أحد إلا ما روي عن بريد بن الحصيب رضي الله تعالى عنه من أنه أوصى أن يجعل على قبره جريدتان طبعا ما روي هنا تشعر بأنه ضعيف <تصفيق> ولكن الاثر صحيح ثابت عن بريدة رضي الله تعالى عنه اما <تصفيق> التسبيح <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فلا يختص بالرطب دون اليابس والله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ثم قالوا لو فرضنا أن الحكمة معقولة وهي تسبيح الجريد الرطبي فنقول تختص بمثل هذه الحال التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم عند هذين القبرين وهي الكشف له من عذابهما قال القاضي عيار علل غرزهما على القبر بأمر مغير وهو قوله لا يعذبان فلا يتم القياس لأن لا نعلم حصول العلة قبل ما نتكلم عن بعض ما يوخذ من الحديث ننظر فيما قاله المصنف هنا أولا قول المراد يعذب من فيهما إلى آخره توضحه رواية البخاري ودائما ما نقول أن جمع الروايات يبين المعنى افضل من الاكتهاد بالعقل وبعيدا عن النصوص فالبخاري رحمه الله تعالى روى هذا الحديث في عدة مواضع من صحيح منها الموضع رقم 216 وفيها في هذه الرواية فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما نوأل هنا ايه من باب اطلاق الله. اسم المحل على الايه الحال في لا هو جاء في رواية بالتصريح فسمع صوت انسانين يعذبان فلما نقول هنا مر بقبرين يعذبان يبقى نقول ايه يعذب من فيهما بيّنته الرواية الاخرى فسمع صوت انسانين يعذبان قال الحافظ قوله يعذبان في رواية الاعمش مر بقبريني زاد بن ماجه جديديني فقال إنهما لا يعذبان فيحتمل أن يقال أعاد الضمير على غير مذكور لأن سياق الكلام يدل عليه وطبعا القبر نفسه لا يعذب ولكن يعذب من في القبر وهذا يفهم من السياق كقولنا واسأل القرية التي كنا فيها يسأل مين أهل القرية هذا أمر يفهم من السياق نعم نعم وان وأن, آآ آآ وان يقال اعاده على القبرين مجازا والمراد من فيهما قوله ولا يعذبان في كبير جاء في روايه البخاري في الموضع المشار اليه ثم قال بلا اي انه لكبير وصرح بذلك في روايته في كتاب الادب فقال وما يعذبان في كبير وانه لكبير قال ابن ذقيق قوله وما يعذبان في كبير يحتمل من حيث اللفظ وجهي والذي يجب ان يحمل عليه هاهنا انهما لا يعذبان في كبير ازالته او دفعه او الاحتراز عنه اي انه شهل يسير على من يريد التوقي منه ولا يريد بذلك أنه صغير من الذنوب غير كبير منها لأنه قد ورد في الصحيح وإنه لكبير فيحمل القول وإنه لكبير على كبر الذنب وقوله وما يعذبان في كبير على سهولة الدفع والاحتراز ده أحسن تأويل لقوله وما يعذبان في كبير بلا إنه كبير يعني هو في الحقيقة أمر سهل على من اراد الاحتراز منه ولكنه عظيم الاثم جليل الخطر او يقال وما يعذبان في كبير في تصورهما هو من تصور ان هو ايه او من باب وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فكم من ذنب يحتقره انسان وهو في الحقيقة سبب هلاك شعر ام لم يشعر وسبق ان قلنا ان لا ينبغي لمؤمن يعظم الله عز وجل حق تعظيمه ان يحتقر ذنبا كائنا ما كان كما قال بلال ابن سعد عليه رحمة الله لا تنظر الى حجم الخطيئة ولكن انظر الى عظمة من عصيت وأنا أقول دائما في هذا بل لا تنظر إلى حجم الخطيئة ولكن انظر ما الذي دفعك إليها وأوقعك فيها لولا أن الله عز وجل خذلت وسلمك لشيطانك ما وقعت في هذا كده ولا لا يبقى قبل ما ننظر إلى الخطيئة أصلا ننظر إلى إيه إيه لو أعرف الخطيئة لو أعرف الخطيئة خلي الله تبارك تعالى عنه فمثل هذا يجيش العواطف ويحركها الى التوبة اكثر من مجرد ايه اننا اقول كبيرا وصغيرا انه ممكن كبيرا وصغيرة ولكن لا تتحرك عاطفة نحو الاستغفار والتوبة واعطاء هذا المقام حقه اللي هو الرجوع الى الله تبارك وتعالى قول الشارح لا يستتر الى اخر ما قال وروية لا يستبرئ هذه اللفظة روية على وجوه عديدة تبين المراد منها هذه اللفظة لا يستبرئ ومنها أو لا يستتر ومنها رواية ابن عساكر لا يستبرئ بموحدة ساكنة من الاستبراء ومنها رواية مسلم رحمه الله تعالى وأبي داود رحمه الله لا يستنزه ومنها روايه ابن معين في المستخرج كان لا يتوقع قال الحافظ فعلى روايه الاكثر معنى لاستتار انه لا يجعل بينه وبين ذوله سترة يعني لا يتحفظ منهم ف توافق رواية لا يستنزه لأنها من التنزه وهو الإبعاد ورواية لا يتوقى مفسرة للمراد وأجراه بعضهم على ظاهره فقال معناه لا يستر عورته وضعف بأن التعذيب لو وقع على كشف العورة باستقل الكشف بالسببية واترح اعتبار البول فيترتب العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لا والعذاب هنا نسب إليه إليه البول وأما رواية الاستبراء فهي أبلغ في التوقي قال ابن دقيق لو حمل الاستثار على حقيقته للزم ان مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور وسياق الحديث يدل على ان للبول بالنسبة الى عذاب القبر خصوصي يشير الى ما صحاح ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال اكثر عذاب القبر من البول اي بسبب ترك التحرز منه قال ويؤيده يؤيده. ان لفظ من في هذا الحديث لما اضيفت الى البول اقتضى نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب الى البول بمعنى ان ابتداء سبب العذاب من البول فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى فتعين الحمل على المجاز لتجتمع الفاظ الحديث على معنى واحد لان مخرجه واحد قلت ويؤيده, ويؤيده أن في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه عند أحمد وابن ماجة أما أحدهما فيعذب في البول فيعذب في البول ومثله للطبران عن أنس وقوله من البول هل الألف واللم هنا للاستغرار ولا للعهد لماذا؟ فين دا؟ فين دا؟ <تصفيق> ها ها؟ طيب وطبعا حمله بعض العلماء على ان الالف واللام هنا لاستغراق هو هذا الاصل فيها وليس كذلك بل المقصود بول الانسان او بول الناس عموما وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في غسل البول وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستثر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس لكأن البخاري رحمه الله تعالى لما ذكر رواية كان لا يستبرئ من البول. اراد ان يبين ان الالف واللم هنا لا تشمل كل بول وانما المقصود به ايه بول الانسان سواء بوله هو او بول غيره من بني جنسه قال ولم يذكر سوى بول الناس قال الحافظ قال ابن بطال اراد البخاري ان المراد بقول في رواية الباب كان لا يستتر من البول بول الناس لا بول سائر الحيوان فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان وكأنه اراد الرد على الخطاب حيث قال فيه دليل على نجاسة الابواب كلها ومحصل الرد ان العموم في رواية من البول أريد به الخصوص لقوله صلى سلم من بوله والألف واللام بدل من الضمير لكن يلتحق به بول من هو في معناه من الناس لعدم الفارق قال الكرتب رحمه الله قوله من البول اسم مفرد لا يقتضي العموم هذا كلام صحيح أو غير صحيح ولا أنت بدرستش أصول كلام القطب غير صحيح, غير صحيح. اسم, اسم المفرب <تصفيق> المعرف بالالف واللام يقتضي العموم آه. قال ولو سلم فهو مخصوص بالادلة المقتضية لطهار الدول ما يؤكل مثل امر النفس السلام العرانيين بشرب ابوال الابل لكن لو قال قائل طيب هذا على سبيل التداو فبما يجاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين لما أصابهم جو المدينة بشرب أبوال الإبل فهذا من باب الضرورات والضرورات تبيح المحذورات فمن أين لكم أن هذا يدل على تحصيص العموم في قوله كان لا يستتر من البول ها أو مثلاً الحديث الآخر أصرح اللي يحتاج به بن حازم اللي هو تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه إيه المشكلة؟ هو قال صلح المبارك الإبل يا رجل, يا رجل, يا رجل. لا نهى ده هو نهى على الصلاة فيها مين اللي, اللي قالك كده؟ دايماً بتجيب من الاخر خلينا نجيب من الاول نجيب من الادلة مين قالك انه طيب احنا عايزين نستدل بقولك بعض العلماء استدلهم بهذا الحديث لا يستتر من البول على نجاسة كل الابوال لان الالف واللام تفيد العموم القرطبي بقول لو افترضنا ان الالف واللام هنا هتفيد العموم في ادله اخرى خصصت بقول ما يؤكل لحم فانا ذكرت من هذه الادله دليل اللي هو النبي صلى الله وسلم امر العرانيين أن يشربوا من ابوال الابن ولكن رجعت ثاني قلت ايه ان قد يكون من باب الضروره وضرورات دفع المحظورات كما يجوز لك ان تاكل الميت وهو على تحريمه مين قال كده اخسرت الرجال مثل هذه الشبهات كثيرة العرب والتداول يعني أولا جماعة في قاعدة لا ضرورة في تداوي لا ضرورة في تداوي يعني باب التداوي لا تدخله الضرورات لأن الضرورة معناه إيه؟ الأمر الذي لم يأقبذ به الإنسان لهلك ها؟ ها؟ فالتداوي هل هو من باب الضرورات حكم التداوي الأول إيه من لعل الرجل ليس يقول لك تداوى وعباد الله أنا أقول أنا أقول أولا اللي بقول لك أنا في صلى الله عليه وسلم الله هذا أمر والأمر يفيد الوجوب فما هي القرينة الصارفة من الوجوب إلى الاستحباب فضل إيه هل فعل الصحابي حجة الله يبرك فيك أنا أخدها من جانب كده أيوه هو حليث المرأة السوداء التي كانت تسرع والتكشف وجاهت النبس صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لو شئتي دعوت الله لك ولو شئتي صبرتي, لا. لو شئتي صبرتي ولك الجنة وإن شئتي دعوت الله عز وجل لك فكونه النبس صلى الله يخيرها التخير يتنافى مع. الوجوه, الوجوه. لا. لا. اصلي قد يقول لك قائل انهم لا يكتون ده احد اسباب التداوي لكن ممكن يجب بسبب اخر فالحاصل عندنا ان التداوي يدور بين الاستحباب والاباحة الاستحباب والاباحة لكن قد يجب قد يجب في بعض الاحيان اللهم بيقولوا عليها ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة لو قيل له الان ان في يدك عفانا الله وإياكم مرض خطير سرطان مثلا وان لم تبادل بقطع يدك امتد المرض الى جسدك فمت هذا يلزم ان يتعالج من باب ايه? حفظ النفس وحفظ النفس ايه? واجب وضرورة من الضروريات. فقد يجب احيانا ولكن الاصل ان هو بيدور بين, بين الاستحباب والاباحة نقدر نقول المشروعين هو ايه مشروع, مشروع. وطالما ان هو مشروع, مشروع اذا لا تتعلق بي ايه ضرورة انما كنت لما تبقى ضرورة امتا لو كان واجبا. واجبا ثم ان من اضرانا ان هذا النوع من التداوي هو الذي يتفق مع هذا المرض او مع هذه العلة قد يبرأ به بنوع اخر من التداوي مثل الرقيق روكيه. او الدعاء, الدعاء او او الاخر بقى بقى بقى الرجل الذي لدغه العقرب ورقاه ابو عقرب. سعيد رضي الله تعالى عنه بريء باذن الله ولا لا بريء مع ان ظاهره اما ان هو كافر او لئيم لانه ابا مع انه الملك انه, بري. إنه, بري. إنه بري. هو يضيف القوم لان احيانا قد يصير الدواء من لا يستحقه صحنا دائماً, دائما ما لابو نقول لابو اني لابد من ايه اتفاق الارسال والاستئبال ان يكون الراقي, الراقي على درجة من التقوى, التقوى والمرقي ايضا والمارق عليه, عليه, عليه نفس الدرجة لكن ممكن ينفع هذا الدواء او تنفع الروحية حتى معيه مع غيره مسلم بالكليه لان الله عز وجل قدر ان ده هيكون سبب من أسباب الشفاء باذنه تعالى فالحاصل ان القاعده عندنا لا ضرورة في تداوي وبالتالي لا يقال ان ده من باب الضرورات والضرورات تبيح الايه لا سيما وان الاخ الكريم ذكر حديث ولكن ذكره بمعنى ان قال تداووا ولا تتداووا بحرام ولما طلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم استعمال الخمر فقال ان الله تعالى لم يجعل فيما حرم عليها والعلماء متفقون ان النجس ها قعدة كل نجس محرم فاذا حرم التداوي بالحرام والنجس محرم فلا يجوز ولا حتى في باب الضرورة استعمال هذا النجس نعم قوله يمشي بالنميمة طبعا هو فسرها هنا على نقل الكلام على سبيل الايه? الاضرار. ده كلام النوى رحمه الله. قال وهي من اقبح القبائح. قال الحافظ فاما ما اقتضى فعل مصلحة او ترك مفسدة فهو مطلوب. يبقى احنا زي ما بنقول ان الغيبه بتباح في بعض المواطن كذلك ايضا النميمه بتباح بل قد تجب في بعض الايه في بعض المواطن فهنا صحيح فيه الاصل فيه لما, لما بنتكلم على النميمه بنقول انها إيه, ايه من اقبح القباء لكن لابد من هذا لاستثناء اما ما اقتضى فعل مصلحه او ترك مفسده فهو ايه مطلوب قال ابن دقيق فان النميمه اذا اقتضى أوه. تركها أوه. مفسدة أوه. تتعلق بالغير او فعلها مصلحة يستضر الغير بتركها لم تكن ممنوعة فالنميمة ليست ممنوعة كل حال وإلا فقد جاء زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول المنافقين لان رجعنا الى المدينة لا يخرجن الأعز منها الاذل وجاءوا وحلفوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا ذلك ونزل القرآن تصديقا لزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه فمثل هذا لابد ان يقال أو ينقل للإمام أو القائد ليتوقى شر هؤلاء الذين ينفثون سمهم في خفية من رؤية ومسمع المسلمين وقائدهم ونحو ذاته فإذا كان نقل الكلام يترتب عليه مصلحة ولا سيما ان تكون مصلحة شرعية فلا حراجة وان كان الاولى ان يقال له خذ حذرك فان بعض الناس يقولون كذا يعني لو سمعت الواحد واحد مثلا بيقول, بيقول, بيقول انا اعد العدة لقتل فلان انه فعل كذا وعمل كذا وكذا وكذا ما لزمش انك تقول له فلان بيقول هي اتيلة. ولكن تقول له ايه خد بالك لان ناس بتجهز لك علم. حشان تأتلك حدي طيب لو انه كان بالفعل يلزم من ذكر الاسم يبقى هنا يلزم ذكر الاسم ولا تتريب على من ذكر ذلك على سبيل تحقيق المصلحة ولكن احنا بنقول هنا لابد من ان اي حاجة او ضرورة تقدر به تقدر بقدره لابد انه بالفعل يدرس المسألة هل يترتب عليها مصلحة ولا يترتب عليها مفسدة ولا ايه مفسد بالضبط ولا ينقل الكلام الا اذا ترتب على نقله مصلحة او كان في كتمه مفسدة قوله فاخذ جريدة في رواية ثم دعا بجريدة وللاعمش فدعا بعسيب رطب والعسيبية الجريدة التي لم ينبت فيها خوص فان نبت فيها الخوص يعني فهي السعفة, أو السعفة وقيل انه خص الجريد بذلك لانه بطيء الجفاف وده ايضا فيه نظر قوله فغرز هو طبعا الشرح هنا قال, إيه؟ قال أبو مسعود كذا هذا الكلام في الحقيقة لا أدري من أين أتى به لأن الذي في فتح الباري وأفاد سعد الدين الحارثي أن ذلك كان عند رأس القبر وقال إنه ثبت بإسناد صحيح يبقى من الآن ثبت بإسناد صحيح سعد الدين الحارثي لا أبو مسعود هذا فلست أدري يعني لعله صحيف او ماذا لا أدري لكن تصلحوها الكلام في الفتح مجلد رقم واحد 385 أفاد سعد الدين الحرف أن ذلك كان عند رأس القبر وقال إنه ثبت بإسناد صحيح قال الحافظ وكأنه يشير إلى حديث أبي هريرة عند ابن حبان وقد قدمنا لفظه وهو أنه سسلم مرة بقبر فوقف عليه فقال ايتوني بجريدتين فجعل إحداهما عند رأس والأخرى عند رجليه قال ثم وجدته في مسند عبد بن حميد من طريق عبد الواحد بن زياد على الاعمش في حديث بن عباس صريحا يعني عند إيه؟ عند رأسه وقوله رواه مسلم بالسين كذلك ايضا رواه البخاري رحمه الله تعالى في الادب طبعا وذكر اختلاف العلماء هنا هل يشرع وضع الجريد على اي قبر ولا لا قال الخطاب هو محمول على انه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة لأن في الجريدة معنا يخصه صفحة. ولا أن في الرصب معنا ليس في اليابس واستنكر وضع الناس الجريد ونحوه في القبر عملا بهذا الحديث وصوابه الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في التعليق على الفتح مجلد واحد صفحة 383 قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا في قبور مخصوص اطلع على تعذيب أهلها ولو كان مشروعا لفعله في كل القبور وكبار الصحابة كالخلفاء لم يفعلوه وهم أعلموا بالسنة من بريدة رضي الله تعالى عن الجميع طبعا هذا ليس قطحا في بريدة وإنما إحقاقا لي الحق فبريدة رضي الله تعالى عنه فيهم من فعل نفس السلام عنده يخفف عن كله مي لكن كبار الصحابة رضي الله تعالى عليهم وفيهم الفقهاء كالصديق والفاروق وأبي أيوب الأنصاري وعلي وغيرهم لم يفعلوا هذا لا مع أقاربه ولا مع غيرهم من الصحابة فدل على أنهم لم يفهموا هذا العموم واعتبروها واقعة عين أن الله عز وجل كما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هذين الإنسانين يعذبان في قبريهما أوحى إليه أيضا بأن من أسباب التخفيف عن هذين بالذات إن هو يضع هذه الجريدة الرطب عليه وإلا لو كانت المسألة إن السبب إن الجريد بطيء الجفاف كان الأولى إنه يتركها على حالها كان يطرقها على حالها اذا لم اشقها وطبعا ما فيش حد يقول لك لا دا مفيش جريد لان القبور والاماكن في هذا الوقت تتبقى مليئة بالايه بالجريد فلو كانت المسألة مسألة جفاف وعدم جفاف كان تركها على حالها لان لا شك ان ما تكون مأسوما للصين غير ما تكون مصمطة او على حالها فتبين ان دا امر غير مدرك علته او حكمته وبالتالي نقول دي واقعة عين لا عمومة لها لان انا قلت لكم قبل كده ان وقاع الاعيان تعرف بيه وهو ده الفارق بين اللي ياخذ بظواهر الاحاديث دون الرجوع الى فهم السلف ويه اللي بياخذ بفهم الايه السلف ينظر طب هذا الحديث روايا الصحاب او كان في حضرة عدد من الصحاب ثم لم يعملوا به بعد ذلك هل يتصور ان الصحابة علموا او فهموا ان ده عام في كل ميت ومع بيه بيه كل قبر خبر، خبر، خبر ثم يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا مستحيل لأنهم كانوا أسرع الناس إلى تطبيق هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, <تصفيق> وسلم <تصفيق> وقال قضى عياض رحمه الله تعالى ال اللي الشارح اكده الصنعاني بقوله فالاقرب ان ليس عليها فالاقرب ان عله ذلك مجهوله ليه وضع جريده ده امر الله اعلم به فالاقرب ان عله ذلك مجهوله وما سلف من التعليلات احتمالات ليس عليها برهان واضح يبقى اذا التعويل هنا على الايه ليس على ما قاله العلماء ولكن على النص النبوي والحكم هنا غير معلومة فنقف عند النص نفس الان فعل مع هذين ولم يفعل مع غيرهما فالاصل ان ده خاص بهما وليس عاما في غيرهما وان فعله بعض الصحابة كبريضة او ان احد الصحابة لانه لم يثبت عن غير بريضة رضي الله تعالى عنه ولا شك ان رأي الجماعة اولى من رأي الفرد ونستكمل الحديث في اللقاء المقبل ان شاء الله هو طبعا هذا يعني من باب التخنين وليس عندنا ان نفسه لم لا امرهم ان يفعلوها مع غيرهم ولا انهم يعملوا مع نفس هذين القبرين شيئا فالاصل عندنا ان هي حالة فعلها النفسه بوحي وامر غيبي يبقى ناقف عند الايه امور الغيب لا نتجاوزها بقياس ولا نتدخل فيها براي او فهم فه.